كتاب البيوع وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لتبايع رجلا فكل واحد من هو ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وأن حكيم بن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخير ما لم يتفرق وقال حتى يتفرق فإن صدق وبين أبو لك في بيعهما وإن كتما وكذب فاتبركه بيعهما باب ما نهي عنه من البيوع وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن وهي ويطرح الرجل ثوبه بالبيع للرجل قبل أن, قبل أن يقلبه أو ينظر ليه ونع المنامسة والمنامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجش ولا يبيع حاضر اللباد Mm. <laughs> ولا تصر الغنم او ابتاع فهو بخير النظر بعد ان احلبها رضي امسكا وان سخط ردها من تمر وفي نفض وهو بالخير ثلاثه وقال عبد الله بن عمر الله عنهما ان عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل وكان بيع تبايع في كان الرجل يبتع الجزور أن تنتج الناقه ثم تنتج التي فبطنها بطنها إنه كان بيع الشارف من والكبيره المسنه بني لاج الجنين الذي في بطن ناقته وعنه الناصر الله صلى الله عليه وسلم أنعم الثمرة حتى أبدو صلاحها البائع والمشتري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه الناصر الله صلى الله عليه وسلم أنهى عن بيع ثمار حتى تزهق قيل وما تزهق قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما سحل أحدكم على وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنت أن تتلق أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت ابن عباس ما قول ما قوله حاضر لباد قال لا يكون نوسي مسارا وعن عبد الله بن رضي الله عنهما أنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة يبيع ثمرة حائط كان نخلة بتمر كيلا وإن كان كرما نبيع بزبين كيلا وإن كان زرع النبيع كان طعام منها عن ذلك كله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة المحاقلة عن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبد وصلحها ولا تباع إلا بالدينار والدرهم العرايا المحاقلة بيع الحنطة في سنبوليا بحنطة وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه عن ثمن الكلب وماه البغي وحلوان الكاهن وعن رافع بن خديجه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وماه البغي خبيث وكسب الحجام خبيث باب العراء وغير ذلك وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص صاحب العرية يبيع بخرصها ولمسلم بخرصها تورichiنا نطبا وعن أبيه ريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بلع في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بعنقه قد بدفت فثمرتها البائع إلا أن ال Thank ولمسلم ومن ابتاع عبدا فمال الذي باعه إلا نشترط المبتاع وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن عباس رضي الله عنهما مثله عن جابر, عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمل فتح إن الله ورسوله بيع الخبر والميتة والخنزير والصنام فقير إلى رسول الله أرأيت شحوم الميتة فيدنوا السفن ويدهنوا بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال صلى الله عليه وسلم له أحرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عنهم شحوم جملوه ثم باعوا فاكلوا ثمنه جملوه وذابوه باب السلام وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه, عنه وقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومسلفون في الثمان السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف فيه كين معلوم واسم معلوم للأجر معلوم باو الشرط في البيع وعن عائشة رضي الله عنها قال: جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على تسعة واقف في كل عام نوقيا فأعينيني فقلت نحب أهلك أن, أعد أن أعدها لهم ويكون ولا أكل فعلت فذابت بارتل أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني أرضت ذلك عليهم فأبوا لا يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشتريطي لهم الولاء فإنه الولاء لمن فإن أعتق الولا ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد ما أباد رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من كان من كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرط الله وثاق وإنما الولاء لمن اعتق وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جبل قد فأعيا فأراد نسيبه فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وضربه فسار سيرا لم يسير مثله قال بعنيه بوقية قلت لا قا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنت حملانه لأهلي فلما بلغت وتيت بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما خذت كل خذ جمالك ودرهمك فهو لك وعن أبي هريرة رضي الله عنه, عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللبات ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخي ولا يخطب على خطبة أخي ولا تسأل مرأة طلاق أختيها لتكفى ما في نائها باب الربا والصرف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ريبا إلاها أوها والشعر بالشعر من إلاها أوها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشوف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشوف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز وفي نفض الله إلا أداة بيد وفي نفض الله وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء وعنه انه قال جاء بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برنين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعا بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم صلى الله عليه وسلم فقال الله وسلم عند ذلك أو عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن فبع التمر ثم اشتري به. وعن أبل منها لأنه قال سألت البرى بن عازم وزيد بن أرقى عن عن الصرف. فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلهما يقولان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وعن أبي بكر تعلنه وقالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضة بالفضة والذهب بالذهب لا سواه بسواه وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأل رجل فقال يدٍ بيد فقال كذا سمعت باب الرهن وغيره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه من يهودي طعاما ورهنه درع من حديد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلما فإذا, فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعين عند رجل إنسان قد أفلسفه وحق به من غيره وعن جاب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جعل في رفض قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال صاب عمر أيضا بخيبرة فات النبي صلى الله عليه وسلم استأمروا فيها فقال رسول الله إني أصبت أرض بخيبرة لم أصب مالا قط أنفس عندي منه هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال صلى الله عليه وسلم نشئت حوست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع وصبع ولا يرث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ابن سبيل والضيف لا جناح على من وليها يأكل منها بالمعروف يط أو يطعم صديقا غير متأول فيها وفي لفظ غير متأثل وأن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فضع الذي كان عنده فرص اشتريه وظلنت أدنى بيعه برخصا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بالإذهم فإن العائد في هبتك العائد في قيئه وفي نظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وعن عمر بن مشي رضي الله عنه أنه قال صدق علي ابي ببعض مالي فقل فقالت أمي عمره بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه الله وسلم يشهد على صداقتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك ككلم قال لا قالت تقول الله وعدل في أولادكم فرجع به فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإنني لا أشهد على جود في لفظ فأشد على هذا غيري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملها خير وشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وعن رافع بن خديجة الله قال كنا أكثر صالح قلا فكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولم هذه فربما خرج هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما بالورق فلم ينهنا ولمسلم عن طلت من قيس إنه قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يآجرون على عد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الماضي على, الما... على الماديانات وأقبال الجداول واشياء من الزرع فهلك هذا واسلموا هذا واسلموا هذا واهلكوا هذا ولم يكن للناس كرون إلا هذا فلذلك زجرعا فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به الماديانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمر لمن وهبت وفي رفض من أعمر عمر له ولعقبي فإن الذي أعطيها لا ترجع الذي أعطاها إلا أن لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر رضي الله عنهما إنما التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك فما إذا قال هي لك فإنها ترجع صاحبها وفي لفظ المسلم أمسكوا عليكم وما لكم ولا تسدوها فإنه من أعمر وعمرها الذي أعمرها حيا أو ولعاقبه وعن أبي هريرة رضي الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنا جار جار وأن يغلس خشبه في اجداره ثم يقول أبو هريرة ما لأراكم عنها مولدين والله لأرمي النبيها بين أكتافكم وعن عائشة رضي الله وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طويقهم سبع أرضين وعن زين بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقاطة الذهب أو الورق فقال عرفوك آ وعفاصا ثم عرفاسنا فإن لم تعرف فالسنفقا ولتكن وديعة عندك فإن جاء الطالب ويوم من يدها يده فيدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعا فإن معها حذاء وثقاءها تيد الماء وتكن الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشات فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب